بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لقضيره الشيخ مزمل عوض طقي حفظه الله ورع ان يقدموا لكم هذه الماده والتي هي بعنوان وهرب الصوفي لفضيله الشيخ مزمل عوض طقي حفظه الله ورع الصوفي دخل السلام وقالوا ها واحد خاش من الصفوفيه قال محمد عز وجل والبرع عليه السلام قلنا لكم انا تقول محمد عز وجل هذا كتب ده بين الكلام ده ده الكلام ده من تفسير ابن كثير قال الكلام دا من تفسير ابن كثير وقال لنا يوم الخميس ان احنا مستعدين نجيب لكم الكتب قلنا خير وقام وتحدثنا من زي الفجيري هو الان موجود بنام يوم الخميس انا بجيب لكم منجات بجيكم هنا بجي نشوف الحاصل شنو الصوبيع بيناهم ها نجيناهم ها بنات اتاخرتوا ها 10 دقائق ولا دوب غسيله بس اذا طلعوا بيناهم أن احنا ونبل طلعوا لها الكلام الكفر ده الكفر ده ولا قول انا مسطوب دي ما قدروا يطلعوه عشان كده احنا جمع جاء من زم الجاتو اللي هو كان اعمك المنبر عشان نحدثنا عن الموضوع كله فليتفضل فضيله المستشار الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افس ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين كبائر المجرمين يا جماعه الصفراصون المحمديه في الاسبوع الماضي أو في, في هذا الاسبوع نفسه بداية الاسبوع لكن جينا تكلمنا عن حقيقه التصوف وبيننا ان الصوفية عندهم شطحات وعندهم غلطات بالكفريات كبيرة وبعدين ثاني هعود لكم معي في حاجه ثانيه ما بينت المره اللي هي اعظم من الاشياء اللي بعتها المره اللي فاتت كيف ففي علينا كوره فوجات ونصبوا حديث حضروا وكذا معان وسانده ومالكيزان فلما المتربي على النصيحه على ما اكل السبع صوفي وكيزان دارين يقربوا ركن جماعه انصار السنه المحمديه لان ركن كان حاشد وكان حافل اليوم ذا فحاول الكيزان بتحالف ظاهر عصبيه ده نييقربوا الركواد كده انا منجيه معربين واقفين في الرجل ده نييقربوا الرك فرما عصبيه قاعدين يكركوا ما في كلام زي ده واعرف ليه شنو والआखره هدينا الوضع تماما اخواننا الحمد لله كانوا هادين جدا قعدنا بينا كورك واحده ناطي من هنا قلع من الميك زي شيخ كبير بالكليه دي ده جاري قلع الميك شيخ مزعوب قلع المايك وكورك يا ابو رايه تنجيدنا وتزعنا اديته ربع ساعه ما جل برعه مش ناديته مش والله انت الله قال لك نادي يلا انت الله ناديته البرع لو بي جوالي ذاته قامت نادي لو بي جانا بيجننا بشوفك رسول ما يجي والسنادي الميم ونادوا يا تعالوا جنبنا فينا الاخير واعبيا ما جاء فعانق الركن بكل ما اوت من قوه ومجدد الركن الا قوه فضله سبحانه وتعالى مجدد الركن الا قوه لانه الحق ربنا قال والله يتم نوره الكلام ده والله واضح اكل ربنا وربنا ما بكفي يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بكم نوره بس انت قد ما دعوه وازرع الخير احجره في الوقت ده ربنا بيسقي وبجو الايمان ده خد تلجره في قلوب العباد وزي ما قالوا الصحابه نحن قوم اجتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد إلى عباده رب العباد ومن والانتقاق الدنيا إلى ساعه الدنيا والآخرة ومن جور الصلصان إلى عدل الإسلام ومن عباده للعباد إلى عباده رب العباد تفاع قالوا كده فانت ازرع الايمان ده بيقولوا الناس البذره الختيته دي ربنا بيقويها فالما انت كنت مخلص فجينا اتكلمنا وشرحنا الحاصل ويعني اي كلام بنقوله عندنا عليه أدلة ما كلام ساكت ولازي الناس اللي بيجوا لحفلاتنا بثمواتا من امكن اصل يقول لك والله يا اخدي ده انا هرجي هادي او جهادنا هادي لازم يمزقوا بجاي حته النبق جايه جنب الجامع كذا العطاله جهاد اصل ده مجاد يرقصوا هناك سلامات ارض الصلي وقت الصلاه بعدين يرقصوا الحفله دي فلا نجام فيها ناس بيدل ناس مجرمين الله قال وكذلك نبصل الايات وليست سبيل المجرمين فالكلام فيها والكلام في المجرمين يا جماعه من اعلى انواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالمناسبه ربنا قال وجاهدتهم به جهادا كبيرا يعني احنا ما بنجبنا بس نيجي نطعن في الناس الصالحين الفايسين الصالحين في المجتمع لا احنا بنتكلم في الناس الضالين اللي ضالين المجتمع نحذر منهم من الناس كان بقه كذا جهاديه وفن شعبي ليبي غيره كان بقه صوفيه كان بقه شيوعيين كان بقه يوبيف كان بقه اي حاجه نقدر ظن الامه هنا نجي نجهم لك طوالي تمام هذو قالوا كده قالوا كده اهو دي الكتب فجينا بالفهم ده اتكلمنا على صوفيه فحاول يغرب المنبر المنبر ازداد حد زياده وازداد قوه اظن سنه مره ثلاثه ساعات ونص ولا اربع ساعات نهار تقريبا ثلاثه الى اربع ساعات مستمر أي زول درناوش صدرنا كانت مفتوحه لاي زول درناوش صدر منشرح اي زول ونحن على ليله يوم الزينه ويحشر الناس بالنهار ايزول تاريخ يناقش يناقش لكن دايما كما هو عادة اهل الضلال بيجلسوا بورق وبيحاول يطعن بورق غير واحد صوفيه قال ابن كثير قال مح... جا... اول شيء قال محمد عز وجل والبرع ما عارف قال عز وجل ولا قال عليه الصلاه والسلام والاثنين غلط الاثنين غلط كان دول ده كله غلط ذلك طلب وقالوا لا حول لله ولا قوه الا بالله ما ذكروا اصلا قال لهم مالكم نو كثير قال كده يجوز وتلات حدك تجيب الكتابة السعدي انا لما اتكلمت وقلت له انا صوفيه ابتدى الكتب بتاعه تصوفيه تصوفيه قالوا كده قلت الركنه الجاي انا كيزان الجبهجيه قباله راسه فخروا في قطرايه وييجوا يقابلوا طرسوني هناك بجيب انا مستندات هنا تحير الناس دي كلها كيزان والله تعرف جرائمه كيف جرائمه في درس كلام مبسطه بالمناسبه لكن انا حديته ليوم معين الناس اتجاوبت كويس انا باجينا كيزان كله يجي قدم دعوه هناك لرئيس المؤتمر الوطني قدم له دعوه يجي ايوه نعم ان شاء الله لا لا السعد يوم العسل السعدي في الايام الجايه ان شاء الله يعلن عنه قريبا طيب فاحنا صرنا عن المستندات ولما نيجي عن الناس احنا هنتكلم عن المستندات فانا الكلام كنت عن الصوفيه رفعت المستند اي دوله غير الصوفيه وصوفي كنز اللي اتلمات عليه دغل قال قول ابن كثير قال كده قال إن محمد عز وجل ويوسف قول البرع عليه الصلاه والسلام وقاعدك فجهد يا شواش قالبني كثير ولعله قال غير وغير وناخذ الكتب دول تجيبها لينا اسع دي انا اسع اتكلمت على صوبيه امام الرافي كلمته وكنت وصوبيه قال يا سي مانجي كنت ايمانك مفيش كلام ساكت لحد دي ما تجيبه وبعدك اتكلم قال لا انا بجيبه الخميس قلنا لا كويس هو الخميس قال باجينا الساعه كام الساعه 2 ولعله هيجي يرد على باطلنا يعني حتى فاهم على كلامنا ده كله كويس قبل الساعه 2 لكن نزلت باللمجات وانا بالتليفون عارف العاصف انه ما جاي ذاته جايز ولا تقلي له اعلان انه مينبر انت اقل له يا اخو تلف ورجي هي النجيره فيها في امو لكن انا بروجيت وجيت قبل الزمان قبل الساعه 2 اللي هو الزمان فما صلينا مشينا نصلي بس صلينا وصلينا وبتاع جينا اول ما جبنا من الناد اوه كره قال ما جماع الماجد اقروا 10 دقائق وخا نغطوا العصر اوجر وجروا ماشي كده بطوار السيبال من ساكت هو قالهم من خارجه بس لكن لو بلعقوا كده يا انا ده اخلفت الموعد ما جيتش ده خليت اخرتها 10 دقايق في الصالونه خلي الكلام ده خليهم بس لو ما جيتني هاي دغته عديد الصوب ده مش عشان لاوي يتكلم يفضعنا يفشبنا يا غنى ماجد انت دوق الفرجه يرفع الكرسي اجيب في ملف خش جربيه هيفتح خطبك دي يقوله ده والله الطلاب كانوا راجلنا ودايه طلاب كده اما فرسنا الوبيه الكذابين ما جو قول كده انا اتكلم ولا اي حاجه شافني هناك طوالق قال الله ونفص وتخارج مشى قال انتوا دخلتوا 10 دقايق وقويك ليه لانه اصلا عند موضوع ولا عنده كتاب ولا ابن كثير قال يجوز اقول محمد عز وجل لانه عز وجل لأ لله كما جاب صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتدرون ما الزياده قلنا الله ورسوله اعلم قال قال الله عز وجل قال الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده قال فزياده النظر إلى وجهه الكريم عرف اليوم النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما هم ما يعرفوه فشوف انه عز وجل مرتبط بالله سبحانه وتعالى لانه جل جناب الجلال المطلق والعز المطلق لله لا بد شك ان الرسول جناب جليل لكن لما نقول عز وجل معناته اردنا الاصواق في العزة والعزه المطلقه والجلال المطلق والكمال المطلق فاما الكمال والجلال والعزه المطلقه لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى عارفين من الكثير ما قال كده لكن هو كذاب هو ما ينصف ما كصف ابن كثير لا هو داير ينزيله لمشايخه ديل لما شافوا دول السرعي هنا في الشاء ابو عتله وفلوكه وجنزير والبرجادوا جماعه دول قالنا زيله في يوم ان ده يجوشه كلهم عذ وجل لا لانه احنا جبنا كنت مسؤوليه وقلنا الصوفيه قالوا شيوخهم الله صوفيه قالوا شيوخهم الله ما بيستغرب صوفيه قالوا كده انا قلت كده صوفيه قالوا كده وغرينا الكتب في المنبرنا وكاجر لكم جزء مننا بسيط ان شاء الله تعالى والصوفيه كذلك قلنا قالوا بيدوا المطر بيبيع المطر بالسماء ده حد ما انا ما كلمه الكلام ده فقولوا الانت الوهابيه فهم يسمونه وهابيه خلاص يسموه يعني وهابيه ودا اسم جميل لذيذ انا بحبه جدا لانه الوهاب ده الله جاز فنسبونا لله لمنهج الله نعم, نعم النسب يا اخي هي من نسب لله سبحانه وتعالى ما هو ما في مشكله يعني كيف اما الوهابيه الحقيقيين بالمعنى المخالف والمعنى الخطا هم صوفيه لانه ده اعظم كتاب للصوفيه في العالم لا شيخ عبد الوهاب ده ضرواه بشعراني يا اسطى الامام عبد الرافض الشعراني هم الوهابيه المهم فبتعنا الكتب دي واتكلمنا جن الصوفيه قالوا بيدوا المطر اللي فوق ده حقهم بيبيعوا المطر في السما تخيل اقرا لك عشان ما تستغرب وانك فينا اسماء عبره هناك يقولوا الكلام في انتوا منين مطر في السما فوق اللي بيبيعوا كده في كلام عجيب صفحه 116 كتاب طبقات وظيف الله كمان ما يقول لك لما استعبنا وبتاع انثلفتوا وراكم تعرف حته اتلمتوا وراكم دي شنو انت لو اي اي كتاب عنده رغم ايداع هنا مكتوب ورا هنا ومكتوب قدام رقم ايداع حقوق الطبع محفوظه هنا امشي من دورمان جنب الاذاعه في اايا المصنفات مكتب المصنفات الادبيه والفنيه مكتب حق المؤلف تابع للدوله طوارئ لو علمت كتاب ونسبته مجموعة او لعجب او لاصايف او طريقه او لشخص معين ذورا او بثانا ممكن الشخص المعين او الجماعه المعينه دي تجد دفع اقل شيء مليار في كتاب ما يسوى تراده بالمنافسه قانونا قانونا اتمازوني جساكن لما الكلام ما يجيبه يقولوا هذا الكتاب ده ما حقنا طبعته وراكم طب قاعد تضيف والله ما طبقاته وده والله ده ما عنده برنامج في الاذاعه اذاعه الكوثر 92 مثيره مثيره المرض بينك الكتاب ده في اذاعه الكوثر كتاب طبقاته ده ظل عنده خاص اسمه حكايات من الطبقات اما الكتاب ده كتاب الشعراني والشعراني ده مدح في قصائد مصر المامنه قال سيدي الشعراني الناشر علم الله يبقى ده بسيد المرص وعلى غير كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ده عمر الصباك توقف بفل لا اصديه فشوف قالوا بيبيعوا المطر في سماء فوق صفحه 216 قال الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الله العراقي المشهور بابن, ال... بابن الحضوه اول خطوه طيب. قال فتلقاه مع الغلمان قدم شيخ عبد الله بعد 27 من ولا... من ولادته فتلقاه مع الغلمان فسلم عليه وقال هذا ولدي ويسمونه ببياع المطر لانه يبيعها على الناس ده بيبيع المطر ويسمونه ببياع المطر ليه لانه يبيعها على الناس الصوفيه انا كلامنا الكلام ده كان كلام عارف لا نعمل ادنا جدود من صوفيه واعبان صوفيه وامهات لكن الكلام ده كفر هو حد اي صوفي كلام ده كلام ده لانه المطر ده يا جماعه بنزل وسلم قال انت ما في بشر بيعرف المطر بينزل بيتين ولا في جن بيعرف المطر بينزل بيتين فاذا كنا ممن عرف استفج بيتين نقدر نبيع على الناس ونملك بكلام فاضي والفساد والضلال والفجور والفحش صفحه 103 الزور البرد على المره المطلقه 3 يا راجله مطلقه بالثلاثه بيرجعها بغير زوج زوجتان وعندنا في القرآن الكريم شنو ربنا قال الطلاق مرتان فانتاكم بمعروف أو تسريح باحسان إلى أن قال فانطلقها اصلغت ثالثه بعد المرتين الاوائل فانطلقت ثلاثه يعني فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره بعدك فانطلقت الزوجه الثاندة فلا جناح عليهما ان يتراجعا المرء وراجل الأول اللي طلقها ثلاثه بشر فلا يحل له تحل له من بعد حتى تنكح زوج حتى تنكح زوجا غيره يعني يكون في زوج ثاني يتزوجها بعدك يطلقها والعوله قالوا يتزوجها على الرغبه فدال شوف الجيش بتاع صوفيا طلعت 103 الشيخ الصغيرون الشجلاوي تفقى على الشيخ صغيرون في سرحان وسلك, وسلك الطريق على الشيخ دريس ووافق الشيخ حسن وعبد الرزاق وبشبار وعلي ابن ابن بري الى اخره قال وكان يرس المطلقه ثلاثه من غير زوج ينكح يعني من غير زوج يتزوجها الايه دي ما في ما طبقها رمى الايه اي مره لو قضوا الثلاثه راجله طوال بيشيلها بيرجعها للراجله طوال الرجل اتسلقت ذاته من غير زوج ينكح يعني من غير بيت يتزوجها قال وكان الشيخ عبد القادر ابن الشيخ دريس ينكر عليه في ذلك الشيخ عبد القادر ده كان بينكر عليه ولا كلام دمام هجوس ينكر عليه في ذلك ويقول له جميع الناس تسويهم او لا تسويهم اولاد زنا طب كلام بالدارجه واللغه العربيه ده نظام طبقه اضيف الله يقول له جميع الناس تسويهم اولاد زنا فيقول له متى ما انكر عليه اتال امك وليه انت ذاتك اللي بتنكر عليه ده امشي اسال امك قال فسال امه ساره عبد القادر ده الناصح اللي كان بيصحى الولي ده ولي رضي الله عنه هنا مكتوب قال فسال أمه ساره عن ذلك فغارت له ابوك طلقني ثلاثه ابوك ده طلقني ثلاثه ما كثت عزباء سنين فرجعني له ابوي الصغيرون فحملت بك انت زادك ولا زينه معاك لما صغيرك لما هنا 1003 كتاب الدار السودانيه يبقى عصبيه ذات طب عصبيه بيبقى عصبيه انا قلت لما الضوء انا قلت لهم, لهم كذب وكذب زي ده. هو دائما متابعون شركه الجزيره والنشر المحدوده ومدني ده الموزع الرئيسي لكن موجود هناك في دار موجود في اي منطقه بالسودان عنده برنامج في مزاعه الكوثر حكايات من الطبقات وغيره الناس اللي بيطيروا في الجو صفحه 153 طرزانات كبار احنا ما انكرنا الاوليه ولا انكرنا الكرامات لكن قلنا ما في بشر ذئبين كده يا جماعه ولا الكرامات كده كرامات ولا كده في شغل حق الله ما بدي لي كلام ده فعل غلط في حاجات حقت الله ما بيديل يا زول دي الخلق ربنا خلقنا ابو لهب كان عارف الله اللي خلقنا بروح ما كفر بالعثري ابو لهب كافر لكن كفر وين كفر كان بيخد دينه بين الله وسيله توسل ياخدنا صالحين اولياء بينه بين الله في الدعاء في الاستغاثه فكده كفر ربنا قال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله تلف ده ده, ده شرك المشركين الهوائل. شفتك كده لكن كان عارف ان الله الخالق وان الله الرازق لكن شوف ده عنده ناس بيخلقوا عاديل قال وقعت له كرامات ده الشيخ محمد بن فايز الشريف ولد بسحر البحر المالح اما في مصوع او في اكد قال ووقعت له كرامات وخوارق عادات منها 153 153 منها اقل بدايمه بتاعه الخلق حديقه بتاعه الخلق وخوارق عادت منها علمه بمنطقة الطير اللي قلنا قرينا المره اللي فاتت الشيخ ده قال من كراماته وخوارق عاداته بيعلم منطقه الطير قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشي طراسه قابلته طيره بقوه البت فكسكت فسكسك هو لا بنت طيره شغال مع الطير ده فكسكت فكسك هو لها فطارت ثم جاءت طيره اخرى فلما قابلته الطيره الثانيه دي سكت سكت لها فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا اله إلا هو الطيرة ان قالت لك وانت ان قلت لا قالت لكش نقتل اجل قال امراه مع زوجها وفقت بينهما الطير الأولى والدبرك الأول والدبركايه الثانية وفق بيناتهم انت يا خد ده ده احنا بننكروا يا جماعه الكلام ده ممكن يكون يق صح اصلا ولا دي كرامه سيدي حضره سليمان ربنا علمهم ما استغفر وعلموا كلام الجن والوحوش والنمل لكن جرى الرب يهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد أنا بس انت اي بعد سليمان يدري ان ربنا ادوه حاجه من حاجاته اللي اداله نبي الله سليمان اقول له انت كذاب ومستفز لو قال لك ما باذن الله نقول الله ما ادي ليه لانه أدى سليمان لا ينبغي لاحد من بعد خلاص اخر واحد وليمان او سليمان كان نبي ما كان زوج ساكت عن قال جديد ده لانبيا اصلي الشيخ محمد بن فائده وردوبي في البحر البحر الاحمر الناس في مصوع ولا, ولا نبي اصلا فنبي ولا اي حاجه ولا البريمه نبي لكيف الناس دي زاولم تقول كده تلقوه حمبك ويزعل انت زعلان ليه انت بقى انت الشيخ ده ماشي يخدم الشيخ ده يبقى لك حتى لو يبقى لك حتى لو يبقى لك شنو ده ضال هو اللي مبين ضلاله كاي بلد يبين ضلاله قدام لانه العلماء قالوا من نشر بدعته بين الناس فلا يرد عليه إلا بين بيننا كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه فجهز طبع كتاب زي ده ووزعه لا لو انقول ان الناس هنا برضه في شاهد وشايد كثير انا ما ضر طول عليكم انما هي مخاطبه يعني ما ركن شاهدين في صفحه 499 دحيحيه الموثق 499 والخلقينا برضه موجوده 499 أني قلت لك مع الكلام هذا قد يحكم برايك وانت طالب جامعه انت شنو طالب جامعه ما جالس ساكت بس اسمع هالكلام ده الكلام ده عقلك بيصدقه طبعة 499 كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراوي المديح في جافض مصر المؤمنة في يد الشعراوي الناشر علم الله ودع علم الله ينه طبعة 499 قال فراء يوما شخصا منهم كثير العبادة والاعمال الصالحه فالشيخ منو نذكر اسم الشيخ فقال سيدي ابراهيم المدبولي رضي الله عنه كاتب رضي الله عنه طيب فرى يوما شخصا منهم كثير العبادة والاعمال الصالحة والناس منكبون على اعتقاده فالشيخ قال الولدة راجل ثاني صالح وبيعمل عباده كثيره والناس منكبين عليه فقال يا ولدي ما لي اراك كثير العبادة ناقص الدرجه يعني هو شاف انه دايرت هناك فوشي لا اعرف وهنا مجنات كثيره العباده طبعا الصوفيه بيشوفوا اللوح المعلوم عادي من هنا بكعلو كده بيشوفوا اللوح المحفوظ والكلام ده اكتب هنا صفحه 86 طيب قال ما لي اراك كثيرا العباده ناقصه الدرجه لعل والدك غير راض عنك فقال نعم فقال الشيخ الولي تعرف قبره قال نعم قال اذهب بنا الى قبره لعلّه يرضى. وذهل مات جيب موس قال انا برضه قبره ما قال يرضى قال الشيخ يوسف القربي فوالله لقد رايت والده قال والله بعلفته ورايت والده خرج من القبر ينفض التراب على رأسي جاء من جوه القبر ابوه ذاته والذال ده ينفض التراب على رأسي حين ناداه الشيخ فلما استوى دائما قال الشيخ الفقراء جاءوا شافعين تطيب خاطرك على ولدك هذا فقال اشهدكم اني قد رضيت عنه فقال ارجع مكانك فرجع وقبره بالقرب من جامع شرف الدين درس الحسينين الكلام ده يا جماعه بجد ربنا سبحانه وتعالى قال على الناس اللي ماتوا دين قال ومن وراءهم برزخ الى الى الى يوم يبعثون يوم يبعثون ليش كما الغيامه ما في طريقه ثانيه ذول دخلوا القبر هناك ما في اي طريقه يا اخي لو في ذول كان بيرجع يجي الدنيا هنا ويحل مشاكل الناس او بيطلع من القبر اكثر زول نحن محتاجين له من البشر عشان يحل لنا مشاكلنا منه النبي عليه الصلاه والسلام كان يجينا يحل مشاكل فلسطين مدوره العراق مدوره فعلا مافع افغانستان مدوره دارفور مدوره فعلا مافع وغيره وينه جبهه الشري غيره غيره وال والعالم كله مدوخ كان يجي ناس يقول لنا الصعيديين هنا قاعدين نشوفه عديل ما يغش يقول لك احنا شايفينه في الحضره تقول لك شايفينه في الحضره لكن انتوا ما بتشوفوه انت, انت شوفوا ليه انت بده يشوفوا ليه عندك مصاغه من رب العالمين مصاغه جواز انك تشوفه انا ما نشوف يا اخي ما يغش الساكت يقول لك انا ولي لا تقول ولي يقول لك انا ولي زي صدق له طوالق والله جد جد بلك انا دولي ونحنا طبعا ولسه الحكايه دي من, من اجدادنا واجدادنا هم من سلاله النبي ونحنا اشراف مش لو اشراف ومش لو عرب والله لبيت احمر فشفاش عديل شفته ما هين دقيقه يا اخي عند الله اتقاكم ما احمركم ولا ابيضكم ولا بنبيكم مغرب انا ما قال كده ده دين صوفيه كده بالمناسبه دين بتاع ناس مرتبين تلقى واحد شيخ قاعد عنده كرش قاع كده مندي ده عذم والعلو اجمل انواع البخور والنتوان دخلاته مرجعه 24 ساعه جاي بيدد جنى وبيدد ريلي وبيكش حده فاتحه وبيقطع جناتير بالنزول ده الوهابده وبيعمل له ده كده و فعلا صح ادينا صبيه واحدين على صركر عينه للشيخ وكرعين اليمين وادي على صركر ال شمال وجاي مشاهيد صبيه بالبلدي دول اللي خربوا الدين يا جماعه دول هم أم المسؤولين امام الله سبحانه وتعالى انهم خربوا الدين خلوا الشاب عشان يبقى مدين عشان يبقى مدين لا مصطفى كذا الوسخان تفلفل في شعرك ما ابو بمرلي خلاص تفذروا زي الشيخ وابو بمرلي ما يجي لكن انت وينوا زي الشيخ وتكون وسخان ومعفن ريحتك ترمي في فجر وتكون ماشي ده ده يهود. ده معناته كده انت ولي بل بينا سمونا بي الله القدس صوفيه مستقبلين واحد يجي لابس اخضر اخضر في اخضر لا فعلوا شال اخضر باحمر يقول على مولد كل الوان اخضر واحمر وفر ايه يشهد الناس لله يا معثرين لله لو ما جيت اقول لك ده نبي الله الخدي والله شو واحد قال انا لقيت في الكلاك اللي نبي الله الخدي قلنا له اللي الخدي البشير هات البشير ذاك مات لو حدين قالوا لهقف الكلاك لينا واحد يقول لك دي الصباح بدري قال ارمي حاجه في السبيل قال وبيتشكل قال بشكل صوفيه تاخدها كل هم فات ده كلام كبير يا جماعه سقينا طلعوا ناس مجرمين الصوفيه هم صب طلع واحد في العزبه قال انا عيسى بن مري طلع واحد في الكلاكلا يومتها قال هو قال هو الرسول ذو الغرنين فزوا الغرنين الرسول الغرنين ما رسول قال انا الرسول ذو الغرنين دكتور صيدلي شايل شهاداته شايل منشورات تابعه انه هو يعني اذن له بان يكون رسول ذو الغرنين وذو الغرنين ما كان رسول ما قرز ولا ما قرز ولا اصلا اومن فطالع الناس كلهم طلعوا ليه لانه ليق الباب اتفتح الباب فتح عليه الصبح هنا اتفتح ده بس التعاري. طيب ف... ففتحوا لهم الباب الصوفيه للناس الزيبيل انهم الشعبوا ولا لاعبوا باسم جديد. كده <تصفيق> الكرتونيه <تصفيق> برضه فندك ممكن يجي اخذوا سيدي. ده البروفيسور حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله مدير جامعه مدرمانه الاسلاميه السابقه. للاسف ده مدير جامعتكم كان سابقه. طيب دكتور هذا ما اسمه هذا اللفنان اللي هو بي قال لفوق كتبه يا غالي جدا جيب الطبع دي باخرة كيف يا تنبيونك هاي ودي صورته معلق الشال بتاعه ده فات غريب والله ذات وميثغر بالكتاب ده لحد ما مات انه طلع كتاب وما واسر المكتبه الاسلاميه بهذه الكتب الاسلاميه تعالوا قال لها في كان الولي أن يخرج بنفسه من القبر ليقضي للناس حوائجه هذول بعد ما يموت ممكن يطلع إذا دي جولي. يقبل الناس حاجاتهم يرجع ثاني في القمر ولا السؤال الجواب قال بما ان الفاعل الحقيقي في حياة الولي هو الله تعالى عملا بقوله وما رميت إذ رميت قال ولكن الله رمى شوف الايه دي اللي استاذ كانت ناس في غزوه بدر طيب خليه. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فان ذات الفاعل قادر على فعل ما يشاء حتى بعد وفاه الولي سواء كان ذلك منه باذنات قضاء الحوائج الى, الى ملك أو الى صوره تنشا من همة الولي أو إلى الولي نفسه حيث ان او الى الولي او الى الولي نفسه يذات اطلاق يعني حيث ان الاولياء الان ان في البرزخ والصراح لارواحهم وبها يخرجون لقضاء الحوائج ما كلام الفاتح غريب حسن الفتح جايب والله انه ملخصه انه الولي ما ولي ده ما زول انت قال الولي ده عند غروني يعني وعين عمر بيطلع نار من خشمه جاكشان ولا حاجه كده ولي ده زيه زي والله طرزان ولا شخصيه خرافيه يعني لا ولي ده زياد انت ممكن تقول والدتك الوالد شنو؟ ده الموحد غيثه سليمه في الله بيصلي الصلوات الخمسه في الجامع خلاص زول طايع والدينه بيصل ارحامه ما بيعمل غلط بيعمل الصح ده ما, يطير يطير ما والله انا فاير يطاير دخان ورا طالع وكده صاروخ مايله زي ده فوت والله بيشجر وله كده عشان وده ده متسكر البوروفيدر ده احنا ما نعرف بقبورو كيف بوروفيدر ده غير من الصوفيه هنا وده عنده ثواب عنده ناس وراه ما هو ديننا برضه صوفيه قالوا كده بالطبقات والضيف الله 786 عليك الله اصلا على الاولي ده عندهم كيس ده ما جاوا من راسه يعني عنده تلف في المساله كيف طيب 780 درجات الاولي قال وقال الشيخ دريس درجات الاولي على ثلاثه اقسام كبرى وصغرى ووسطى وصغرى فالصغرى أن يصير في الهواء ويمشي على وجه الماء طيب باصغر درجه من درجات الاولي ولي صغير صغروطه كده ده بيطير فوق وبيمشي على المويه دال وينطق وينطق بالمغيبات طيب لو في اولي زي دين ودي الدرجه الصغيره موديلنا تغريب الله وبرعي وغيره ديل الدرجه الكبرى طبعا اي صو بيقول كده من الاولياء خلاص اذا في زي ديل الان يا جماعه براصين محتله ولا ما محتله محتله مش اذا في ناس بيصيروا زي ديلو وبيعملوا بيطلعوا من بر الجبر خليناهم يحتجلوا يحرروا لنا براصينو خوف كده يطيروا اليهود ده كله يحرروا البلد دي موجوده انت فعلا ما صح يا اخي بلا اقول كده يحرروا البلد دي حرروا فلسطين اذا ما فهمتوا بالمغيبات يا ساده الامه الحيران دي بكره هيحصل شنو والناس ذاتهم يجروا للابراج الكفريه الشركيه اللي بيجوانا جريده اخر لحظه بتاعت الكيدان دي برج الكاديس وبرج الثور والجدي وغير وغيره بدل ما الناس تمشي كده يجيبوا لنا عاديل اول ايه قضينه ده كوماندانات كبار بكره بيحصل كده بكره بيحصل كده بكره بيحصل كده بعدين برضه بيحتاجوهم في في مكاتب الامن في جرائم بتقيد قضيه ضد مشهور فصح لما ما يعرفوا القاتل اول سارق اول جاني المعتدي بقولك قضي ضد مجهول قفل الملف بتاع القضيه المفروض يكون في مكتب في اي محل بتاع شرطه يجيبوا شيخ لابس لوي شال كبير اخضر مرب... كلام ده مش مصري كونجاد مربع الدين خلاص ما اعرفوا بالادله قول لهم دي الكتله دي قتل فلان وفلان الان راكب لوي راكشه ماشي الدمازين الحق بس موضوع انت امشي الموضوع يجيبوا صالمه ساعه بقى ده ذكاء في غير للناس بل بل بل بل دي لكن أبو الله سبحانه وتعالى إلا إن ذل بعد ما يموت ما يرجع وبالصحيح البخاري انا بديكم كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال يا جابر ان الله ما خاطب احدا كيفا احد الا ابا يعني كلم ابو عبيد ابوق سمع كلام الله عبيد بعد ما مات لكن بعد ما مات وده صحابي اسمه عبد الله بن حرام ابو جابر بن عبد الله كلكم تعرفوا جابر ابن عبد الله راوي الاحاديث المشهور رضي الله تعالى عنه وعن ابي فبعد ما انسجت ابوه في غزوه احد وكان تركله دين كثير بعد ذاك الرسول ساعد في ان يقضيوا جابر على ابوه الى اخره فالرسول بشر جابر قال له ابوك ربنا كلمه كيفك وقال له تمنى تمنى عليه عبد الله بن حرام قال يا رب اتمنى أن أعود إلى الدنيا ما يعود الدنيا زاكي أعود إلى الدنيا فارما فاقتل في سبيلك مرة أخرى ثم احيا ثاني ارجع على الدنيا ثاني يقتلوني ثاني اموت ثاني يقتلوني ثاني اموت لقى الموت في سبيل الله حلو لما وجد من طعم طعم النعيم للشهداء يوم القيامه فقال يا رب رجعني له الدنيا بس طلب واحد شوف ربنا قال له يتمنى ربنا قال له شنو يتمنى لاعب ان ربنا قال له اتمنى فويتمنى خلاص يا رب انا ارجع على الدنيا ودا ارجع ليه عشان اموت في سبيل الله ثاني في سبيلك ربنا قال له وكتبت عليه فيها انهم اليها لا يرجعون قبل الحديث ضربت الحديث لا يرجعون ما بطريقه الا دي بس انا كتبته في اللوح المحفوظ انه ثاني دول ما مات ما بيرجع على الدنيا اتمنى ثاني فقال يا رب بلغ قومي ورني الناس النعيم فربنا توالي أنزل غول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا والآيه الأخرى برضه واحده بتبكر واحده في ثانيه في ربنا نزل الايات دي ده سبب النزوله اصلا على النبي عليه الصلاه والسلام ما في طريقه ترجع له ده يقول في اولي البرجه الصحابه عديد مش الاوليه بتاعنا دي صحابه عديد ساجات الاولياء الصحابه ما في طريقه الا ترجع مع انه ربنا قال يتمنى واحد يقول لك لا طيب قال اصفره أن يصير في الهواء ويمشي على وجه الماء وينطق بالمغيبات ولو أن ان يعطيه الله الدرجه الكونية تعرف الدرجه الكونيه على شنو قال اذا قال للشيء كن فيكون عليك الله في ولي يعمل كده بشر رقم على الكم 86 وهذا مغام دفع الله ولدي قال المغام ده مغام دفع الله ولدي نحسبه لولد طوال دول الكبرى هي درجة القطبانيه والقطبانيه دي عند ثجانيه تهتلت منينا قالوا الغطب ده طبعا عند مغطط طبعا عند مرته الصوفيه في مقدم معرف لكم كل عريس وغيره واحدين ترجعوا عايشين شرطه هنا خضر وزهر وهرتلك نصو كده وماشي فرعان يعني خلص ادوه درجه درجه وين ما تقدر يشاله قروشه واديك هدوم ومرجع كل وسخنه ترجعوا ماشي عند عند التجانيه في كتاب جواهر المعاني بولو اتجاه دوائر بلوغه دوائر المعاني بلوغ الاماني اعظم كتاب للتجانيه للشيخ احمد التجاني يا بخي مسيف كنا جبناه المره اللي فاتت ف عندما القطب ده تعريفه ان القطب يكون يعني قاعد بين الناس وبين الله السكرتير بتاع الله لما قرا التعريف يبين له كده قال ما اقرا التعريف قال ده تعريف قال لا ينزل إلى الخلق خير من الله الا بموافقه القطب والا يرجع الى الله يعني ربنا اول شيء بيعرضوا عليهم هننزل ولا ما ننزله والله يا ربنا يا اخي الكلام ده ما بالغتك اقفله ورجع تاني ده كلام ما كلام يا دانيو يرجع الى الله وإذا لم ي... واذا اذا وافق ينزل اذا ما ورجع لله ده الغطى اما الغطى فينا طبعا ده كتاب لكل الطرق الصوفيه بتؤمن بهذا الكتاب ثمانيه قادريه تجانيه أي فريده او ده الكتاب طبقات الظيف الله اصخم كتاب قال قال الكبرى هي درجه القضبانيه وقال الشيخ بلل الشيخ ولا دفاء اسم ابو الدفع الله هو اسم الله الاعظم اهو ده اسم ابو الدفع الله هو اسم الله الاعظم وكان اذا كتب حجابا كتب فيه جميعه دفع الله دفع الله دفع الله يعني بدل الله الله كتب دفع الله دفع الله دفع الله اسم اسم دفع الله وقد وجد بخص الخطيط عمار فيها مش كتاب اقسم بأن دفع الله ولله وكرر حتى عمل اطراف الهامش طيب يكون يتم الله ويكون ولي الله كذا هل عندك كلام كثير انا ما هو لا يحتاج تعليق انا ما قاعد اعلق عليه وكثير بس السيف ذكر دليل او نص نعم ودائنا كتاب الطبقات وضيف الله اصوبيه من من كراماتهم المزعومه واولياءهم المزعومين كرامة من اخطر كرامات هنا في كتاب طبقات الكبرى للشعراني قال ومن هؤلاء الاولياء منهم الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه المدفون بناحية ناحيه الغربية وبريع يلوه من البعد من كذا وكذا بلد واخبرنا الشيخ ابو الفضل اكثرتي أنه جاءه يوم الجمعة فسالوه الخطبه شوف الكرامه اللي عجيبه كيف فسالوه الخطبه فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله واثنى عليه ومجده ثم قال بعد ما حمد الله واثنى عليه ومجده ثم قال هذا الشيخ الصوفي ثم قال وأشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاة والسلام لو انا كذاب واجي لك كلام شوف رغم اللي دعبت الكتاب وانشي اي شيخ صوفي طريق شي اكبر شيخ طريقا بالبلدي او بر البلدي ولدك اداء اعظم كتاب للطرق الصوفيه ولا لا في الدنيا ده ده بالسودان هنا طبقات وضيف الله لكن الطبقات الكبرى ده كل الطرق الصوفيه بالعالم فيما فيه السودان ورد كتاب وهذا المدح البرع ذاته قال في دي شعران الناس علم الله قال قال الشيخ الصوفي واشهد ان لا اله لكم الا ابليس عليه الصلاه والسلام فقال الناس كفر الناس قالوا زودكفر وانا برضه بقول كفر كفر كفر انتهى الموضوع لكن قال فغالا الناس كفر مو المطلوب يته قال فسل السيف ونزل برهجم الناس فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر الى اذان العصر دي في النهايه هنا قال لك والله قال لك توفي يا ربي الله عنه في 97 و800 رفع الله عنه مرتين كرره فلفظه ودينه طيب جلس اهلا المنبر الى ذا العصر وما تجرأ احد ان يدخل الجامع ثم جاء بعض اهل البلاد المجاوره فاخبر اهل كل بلد انه خطب عندهم وصلى به في نفس الـ الـ اليوم ذاك كل بلد طيب في الدنيا كلها قال فحدثنا لو ذلك اليوم 30 خطبه في يوم واحد ده دول المقصود ده طيب 30 هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا وصلى 30 خطبه في بلاد اخرى احنا شايفينه ده قاعد معانا دولي اطول ده ده ده فلما ذكرنا الكلام ده وكلام كثير وفي كلام اكثر من ده والله طيب لما ذاكرنا كل الورق اللي مليانه وقدامنا مليان لما ذاكرنا الكلام ده ف وعلي صبيه جاوب بكوره وكيف تقول تفخ وك... انا ما هو انا جايت كلامك وقلت دي ما كرامات لا يمكن تكون كرامات خط صبيه قال لي انت انت ده دي جامعه دي ده, ده ما ده ما سوق ولا دي ناس عندهم فكر فلسف ناس مثقفين انا موري حاجه كلامي ده لو غلط ولا صعب اقوله انت عندك راي ساعدك لما نفتح من رصيغهات تعال قولوا الكلام ده غلط بالحجه خد حجة, حجه بيان بيان حنك حنك هنا في الجامعات دي شغل كده لكن انت بتقورك من بره وتنفض وتبرط ده ما بينفع ده كان كلام كلامنا اليومينات فهم ابو اللي حاول يكسر المنبر والعمده لا ربنا يسعاه تعالى زي ما قلت لكم المنبر ما الا سخونه وحراره زياده والحق يعني بين للناس الدايرين الحق ففي هذه المخاطبه انا حبيت اختصر انا انا حبيت في هذه المخاطبين شنو يعني بس باجي الناس اشيل وضع عشان بكره ما ينشو يلفق الموضوع الصوفيه وعامل شي كانوا لقوا صوفيه ساجين كانوا صوفيه اكثر عشان البنا من زمان قال ايوا الرفاق ان دعوتنا حقيقه صوفية مو ضدم تياسه واسس الفريق الحصفيه في مصر فريق الحصافية عند الحضر النبوية عن الرسول بيجيهم هذه بيقعد معهم في الديوان بيقعد معهم في المور وعند المور انه غير يا هو يعني شكلها فوضى صوفيه ده اصلا مين فوق زعيمه الاخوه المسلمين اللي متابعين يوم الكذا كان وطني ولا شعبي فكذا هم داوتوا بيجوا يكورك كانوا تقول كده تاريخه بيقول مين برانا نعرفه لكن الحمد لله رب العالمين ابى الله سبحانه وتعالى الا ان يتم نوره كما قال الله عز وجل اللهم امم نوري فبس بينت الحاصل اما اجي اوريكم غلط جماعه الشارع جماعه الزاغله احنا جينا حسب الموعد بس اخرنا بالصلاه شاف لين بعيد نلوح جاينه بظلم ضرب قلنا طيب وين كتاب دي ورينا لو بعدنا مشي قال لا جو الشنطه طيب <تصفيق> <تصفيق> ما طلع جو الشنطه دبيبه هذا الشيء تم يعني وضع اتصال شريك يعني حبينا نبين الطلعه بالحقي مش عادين للمناظره حتى صفيه ذاته والله لا ولا ولا ولا ندق ولم نجف فيهم يا خ براحه اقول لكم انت تعال اقعد فوق الكرسي ازداد ذاتك جعلانا خاصه الكرشاهات اسنا خاصه لا الحكم هم ذاته ما ضيع حاجه بالكلام ده منمابر ما فينا زول العقل في راسه يعرف خلاص طلبان يعرف والحكم من الباطن اقعد اسمع ميز ده صح ولا ولا ده صح ده الغلط ولا ده الغلط ااا فده من جماعه الاصرسله محمديه في الجامعات بيطرحوا بالحجه بالمنطق يطرحوا جميع الافكار ويبيينوا للناس يعرضوا على ميزان كتاب السنه وزي ما بينت ان ذا ما فيه ولا يعذ غيبه بل الامام النووي في رياض الصالحين كلنا نقرا رياض الصالحين قال باب ما يجوز من الغيبه واعلم أن الغيبه تجوز في ست حالات قال وقد تكون واجبه بالذات في تبيين حال اهل الضلال واجبه عديد واجبه لا لن تذري تتجل سجدة ترجز مدجلص ولا غيره بتاع زي اللي سامعه من الكعبه صاحب بنطلون هذا كيف القماش ده كيف امريكي ولا غير بيجيب لك حاجه ما فينا تنفع معاك ايا كان نوع تشربه معاك وكويسه اصليه بتشتريها تلبسها طب الدنيا في الملابس والجذب فكيف الدين يا جماعه زول يشيل من طرف ساكت الدين ذاته لا بده يفهم فيه شنو في تصفيه مشنا تصفي معناته الدين ذاته لا نفضل الجماعات هونا صافي عننا كلها تصفيه فكريه يعني نبين زي ده بس دا دا دا دا نصفى العقائد الباطل بالغربال كل الوسخ ده نجهوه بره طوال نخلي الدين الصافي الجبهه ونبينا محمد عليه صلاه وسلام زي ما قال تركتكم على مثلي البيضاء ليلها كنهار لا يزيغ عنها إلا هالك أنا افتح فرصه للسؤال او لاي مداخلة او تعليق في نهايه هذه المحاضره ان كان في احد افتح فرصه اي مداخله لا سؤال لا حتى إذا ما كان في فرصه يبقى والله خير بارك الله فيكم بس حابين نوضح لكم الحكايه تفضل عندك حاجه تفضل تفضل اه طبعا قال المولى صحيح ولا ما صحيح اذا دارنا نقول صحيح هل هو عباده عباده بيؤجر عليها الناس ولا عاده ساكت ما على ما عنده اجره اذا عاده ما عنده اجر يبقى تعبانين ساكت إذا عبادة بقت عباده تحصل لي دليل من القران او شنو او السنه دليل من كتاب ربنا او من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ما في دليل لا في الكتاب لا في السنه يطلع الحديث ان الرسول قال بصوم الاثنين لانه ولدوني فيه انت تعتبره صوم هو ما تو هو انا صوم ثاني تناعت انا لك الكلام يعني حالهم موضح لسائل يعني فالاصوبيه ترجع ييجوا يلبسوا وياكلوا ويرقصوا ويغنوا في اليوم ده هل الرسول عمل كده كان غالب الرضي يعني ما كان غالب الرضي ولكن زمان كان في دقيق ممكن يمر زلابيه برضه يعملوا فتيه يعملوا غيره لكن ما ما عملوا الاشادي مع وجودها ومع قدرتي مع عليها لانه الاحتفال ما بيكون بالشكل ده الاحتفال بميلاد الرسول صوم اليوم الاثنين وما يوم الاثنين بس كله اثنين في عمره كله ما اثنين واحد في لان الرسول ما يحتفل بالبي مره واحده بالسنه إذا كان عزيز عليك تحتفل بالبي كل ثانيه او كل جزء من الثانية بالسنه بالنبي عليه صلاه وسلام فسوم كل اثنين من الاثنينات كل العاده ما تمص فكذا انت تكون احتفلت بالرسول كما احتفل الرسول بالرسول عليه صلاه وسلام جزاك الله خير بارك الله فيكم اجمعين وفي الختام نتوجه بتحيات اخوانكم في الموقع الرسمي